بسم الله الرحمن الرحيم اتى امهم الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عن لا يشركون يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَمْ أن أُنَذِّرُ الْأَنَاذِرُ أن أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَن فَاتَقُونَ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 ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أسقالكم إلى بلد لم تكونوا بادغيه إلا بشق الأنفس إما ربكم لرؤوف رحيم والقيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ أَلْهَاهَاكُمْ أَجْمَعِينَ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 ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ فَهَلْ يَكُونُونَ إِلَّا كَغِثَاءٍ عَلَيْهِ الْمَاءُ ان في ذلك لآية لهم يسبحون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما قريا وتستخرجوا وتستخرجوا منه حلي فالبثونها وترون كما اخرس فيه ولكبر غيا قبضني ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تحتدون وعلامات وبالنجر هم يحتدون اتَمَّنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاَ يَخْلُقُ وَلَنَا تَذَكَّرُوا وَإِنَّ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ يُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون اياما يبعثون الهكم اله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يترون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساقير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتا يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا تاء ما قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم الشقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَسْتَشْهَدُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ أَعْلَى الْكَافِرِينَ الذين تتوفون منهم لائكه ظالمين افسهم فالقوا السلام ما من لا نعمل من نسو بل الله عليم بما تحملون فَذَٰلِكَ يَوْمُ أَدْوَابِ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ فِيهَا فَلَبِثَ فِيهَا مَتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا قَيْرَاتٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِيهَا لَهُمُ الدُّنْيَا حَسَنَةً ولا ذمر الاخره طير ولا نعمله المتقين جنات عدن يدخلونها كذريين تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة ضيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تحملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا عَلِمَهُمُ الْعَذَابُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمُ السَّيْئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَلِمْنَا دُونَهُ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا نَحْرُ مِنَّا وَلَا حَرَمًا لَّنُدْرِهِ من, مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهَلَّ عَلَى الرُّسُلِ بِالْبَلاءِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ عَتَّقْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُواهُ ۖ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَهَٰذَا مَن هَدَّاهُ اللَّهُ وَمَن يُهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ فَتَنِيَ فِي الْأَرْضِ فَعَمَّ بِمَثَلِ كَيْفَ كَانَ عِقْلَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَشَارِقَ عَلَى بُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ اقسم بالله جهدا ايمانه لا يضاع الله من يموت ذا وعدنا عليه حقا ولكن ما اكثر من ما لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا ان لهم كان كاذبين اننا قول لا لشيء اذا اردنا ان نقول له قف فيق والذين هاجروا في الله من بعد الظلم لهم جزاء انهم في الدنيا حسنه وَنَأْجُرُ الْحَاشِرِينَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ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 ففألن الذين نكروا السيئات أن يخفف الله لهم الأرض أو يأتيهم العناب من حيث لا يشعرون أو يأقلهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أَو يَوْمَ يُنادى مَعَلاكَ طَرْفًا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَلَمْ يَرَوْا إِلَّا نَقْلَ اللَّهُم مِّن شَيْءٍ يَتَسَيَّأُ غِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ فَجُلِّيَ الْجَنَّ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَإِنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وقال الله لا تشركوا بالله اله غيره ان له اله واحد فإلى ياصربون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصله فغير الله تفتقون وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِلَيْهِ تَفْرُغُونَ ۖ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ يَشْرُكُونَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنسى ظل وجهه مسودا وهو تضير يتوارى من القوم إنسوا إلى بشر به ايوم يشيكم على هول الام يدسنو في الدراد الا سا اما يحمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم وَلَوْ نَأْخِرُ اللَّهُ النَّاسَ شَرّذِمُهُمْ لَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذِمَانٍ تَفْكِهُونَ وَلَا تَؤْثِرُونَ إِلَّا الْإِذْنُ فَسَنُلْقِيَ فإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصْفِرُ أَفْوَاهُهُمْ لِلْخِزْيِ أَلَمْ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جرنا انما لهم الله وانهم مفرطون تالله لقد ارسلنا الى امر من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم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 مسقيق مما في ضغونه من بين فرس وبن لبنا لبنا خالخا سائغا للشاربين ومن ثمرات النحيل والأعناب تتفيدون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يحسدون وأوحى ربك إلى النحل أن تحلقي من الثقل من الجبال هبوطا ومن الشجر ومن ما يعرجون ثم كلي من كل الثمرات فسلكي سبل ربك ذولا يَخْرُجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَهُمْ شُرُوبٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَانِهِ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلْمَنَاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ومن قم من يرد الى اغلى العمر الكنا لا يعلم بعد عن شيء ان الله عليم قدير والله قد طلب بعض مما بعض في الرزق فَأَنَّ الَّذِينَ قُضِيَ الْأَمْرُ بِرَبِّهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ورزقكم, وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ هَٰذَا الْبَاطِلُ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَةُ اللَّهِ هِيَ الْأَكْبَرُ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَٰهًا لَّا يَمْلِكُ لَهُم رِّزْقًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا ۖ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۚ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا الْأَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَبَرَزَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى رَوْحِهِ أَيْنَمَا يُوَجَّهُ فَلَا يَأْتِي لَهُ ضَرٌّ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 اَلَّذِي يَرْعَى إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ لَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ والله جعل لكم من بيوتكم سكنوا ودعل لكم من جنود الانعام ضركا تستخفونها تستخفونها يوم رحلكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واغبارها واشعارها اسافا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسًا وَمَتَاعًا لِلْإِحِيَاجِ وَالنَّعْمَةُ جَعَلَنَا لكم, لَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ فَلَقَدْ خَلَقْنَاهُ وَجَعَلْنَاكُمْ مِنْ الْأَرْضِ أَسْمَاءَهُ وَجَعَلْنَا لَكُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَجَعَلنا لَهُم سراباً يَتَّقِعُهُمُ الحَرُّ وَتَرَادِيلَ طَيِّبٍ بَشَرٌ كَذَلِكَ يُصِيبُ مَن حَلَّتْهُ عَلَيْكُم عَلَّنَكُمْ تُصْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ عَلَيْكَ الْبَلَاغَ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ كُلَّهَا يُنْفِرُ لَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُحْزَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين عشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا نبعو من دونك فالقى اليهم القول انكم لكاذبون والقى الى الله يوم الدين السلام وظل عنهم ما كانوا يسرون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فجاءهم عذاب سوف العذاب لما كانوا يفسدون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا لَنَا شُهَدَاءَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ وَجَعَلْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ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 وَأَنْفُذْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِلَّا عَاهِدٌ وَلَا تُمْقِضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْفِيقِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ الاَلا تَكُونُوا كَاللَّذِينَ نَقَضُوا عَهْدَهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثَاهَا تَسْتَحِلُّونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ۖ تَسْتَحِلُّونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونُوا أُمَّةً هِيَ أَرْذَلُ مِنَ أُمَّةٍ انما يبدو لكم وعدله وليبين لكم يوم القيامه لا كنتم فيه تختلفون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 إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجذينا الذين صبروا أجرا بأحكم ما كانوا يعملون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 وَإِلَىٰ آدَمَ آيَاتٌ مِّن رَّبِّكَ كَانَتْ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالَ إِنَّمَا ٱلْمَوْتُ كَنُفُورٍ بَلْ أَخْرَجُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُل نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ يُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ يَسْتَمِعُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي الْحَدَّثُوا إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ وَهَذَا رِسَالُ الْعَرَبِ الْمُبِينِ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه الا من فكرها وطلبهم ثم ان الذين امنوا ولاك فَرَحِمَ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ ظُلُمَاتٍ عَلَيْهِ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبٌّ حَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَتَمَعَّهُ وَأَبْصَارُهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِهِمْ مُسْتَنصِرُونَ وَمَجَاهِدُوا وَقَتَلُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ من بَعْدَهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 وَبَرَزَ لَهُم مَثَلًا قَرْيَةٌ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً مَكَانَ يئِسَ مِنْ رِزْقِهَا رَباً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَثُرَتْ فِيهَا الْفَسَادُ فَكَانَتْ عَاقِبَةً لِمَا أَنَّ النَّاسَ إِلَّا لِلَّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَإِذَا جَاءَ مُرْسَلٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَقُولُونَ مَنْ رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَرَّ عَلَيْهِ فَانْظُرُوا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اقتره ضير داخل ولا عن فان الله غفور رحيم ولا تقولون ما تصفون لسنتكم الكذب هذا حلال ولا هذا حرام لتسروا على الله الكذب ان الذين يسرون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قطفنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 إِنَّ الَّذِينَ وَاعَدْنَا مِنْهُمْ مَأْثَمًا فَانْقَلَبَ إِلَى اللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعَمَ ﴿13﴾ إِذْ تَدْعُو مُحَمَّدًا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وآتيناه في الدنيا حتمة وإنه في الآفرة لمن الصالحين ثم أوخينا إليك أن اتبع ملة إذا راهيم حنيفا وما كان من المسلكين إنما جعل السبك على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدعوا إلى سبيل ربك للحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقدتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما خبرك إلا لله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون